بسم الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام اما بعد سبحان الله سبحك يا الحمد لله تعالى على كتاب الثمين امام المحدثين محمد بن عبد الله الحضرمي ادرك الله سواء اذهب الله له ثواب خلو وكان هذا في ليله الاربعاء ل الموافق للي للتاسع عشر نوفمبر الثاني لعام 1400 قال الامام رحمه الله تعالى باب ما زاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم وصوره سعال وأرقوا بعفل الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توخيدها عنه غيثة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنظر أميرا على جيت أو سرية أوصاه بضطر الله ونمعه من المسلمين خير فقال اغزق فقال اغزق بسم في سبيل الله قاتلوا من كبر بالله اغزوا ولا تغزوا ولا تغذروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المسرفين فادعهم إلى ثلاث اتقال أو خلال فإن يتبن ما أذابوك فقبل منهم وكف عنهم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 ولا يكون لهم في الغنيمة والكي شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإنهم أبوا فسألهم الززية فإنهم أذابوك فاقبل منهم أرب عنهم فإنهم أبوا فاستعم بالله وقاتلهم وإذا حاصروا أهل حظ فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الضال وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الضال وذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم, فإنكم أن, أن تغفروا ذمامكم وذمة أصحابكم أهل من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيك من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيك وإذا حاصرت أهل حسن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتطيع فيهم حكم الله أم لا رواه مسلم <تصفيق> بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه يون التبعه أما بعد هذا الباب كما قال الشيخ فالح آل الشيخ حفظه الله في شرحه على كتاب التوحيد باب عظيم من الأبواب الأخيرة في هذا المتن وفي هذا الكتاب وما يتعلق بذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم والذمة نغة العهد الظمة أي العهد والذمة وقد استدلأ مصنف بقوله تعالى وأوفد عهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توفيدها فبين أنه يقصد بالذمة العهد بذمة الله بعهد الله والعهد الذي أخذه الله على عباده كما جاء في حديث عبادة من الصامت أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء وإذا فعلوا ذلك فإن الله قد وعد بأن يدخلهم الجنة إما ابتداء وإما بعد حين لان اجمعاته على التوحيد ان هذا العهد <تصفيق> كما قال سبحانه وان قد اخذ الله عهدا بني اسرائيل ووضعنا منهم 12 نبي <تصفيق> فقال الله اني معكم لين اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعزرتهم واقرضتم الله قرضا حسنا فهذا من العهد الذي اخذه بني اسرائيل <تصفيق> وكان الجزاء إذا هم التزموا بهذا العهد لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخل منكم جنات تجري من تحتها الأنهار <تصفيق> وفي قولها عز وجل وأوفوا أمر بالوفاء <تصفيق> هو إعطاء آقاء الشيء أن يفي أي أن يعطي لعهد الله والعهد قد يلنى معناه الآن إذا عاهدتم وقيل إن عهد الله المقصود في هذه الآية هو على العليين المعنى الأول أن العهد بمعنى العقد كما في أول سورة المائدة في أمره تعالى لعباده <تصفيق> يا أيها الذين أمن أوفوا بالعقود فقيل أن العهد هنا في هذه الآية بمعنى العقد أي أمر الله وعباده إذا هم عقدوا عقدا أن يفو به <تصفيق> وقيل إن المعنى الآخر أي اليمين أي إذا أقصم أحدكم يمينا على شيء او على أداء حق من الحقوق للعباد فعلي أن يفيا بهذا اليمين <تصفيق> ولذلك عقصبا بعد ذلك القولي ولكن خذ الأيمانة بعد توكيدها <تصفيق> وبلا شك يجب على المسلم أن يلتزم بالعقد وأن يلتزم باليمين خاصة إذا كان في حق مرحبوك لا باب <تصفيق> ولكن نبنى بالنسبة لليمين فإنه كما شاهد الحديث الآخر الذي أخرجه مسلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد يعني حفى على أن من رأى أن من أقسم على يميس ورأى غيرها خيرا منها فليشفى فل يتحلل من يمينه يعني فليخنف وليكسر عن يمينه وجعلت الكفاره مكان اليمين او العهد وهذا ايضا من ضبط عظيم هذا العهد او تعظيم هذا اليمين <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> وقد <هو> جعلكم الله عليكم كثيرا <كفيلة> خلاص الله تعالى هو ان كثير وكما جاء في حديث صاحب الخشبة النشور الذي أخرجه المخاري رحمه الله تعالى لما أقرد هذا الرجل صاحبه الألف دينار فطلب منه أن يأتي له بكفيل فقال كفى بالله كثيرا وكفى بالله وكيلا فاذنذي يعني يقسم بالله لنصاحبه على شيء انه سوف يا يفعل قالوا كذا أو كذا انه سوف يوقين كذا فقد جعل الله قد الله عليه كثيلا فعليه أن يفيا بعهد الله عز وجل إن الله يعلم ما تفعلون وهذا من باب الزجل أو من باب التهديد للعباد النزينة يعني لا يراقبون الله عز وجل أعلمهم سبحانه أنه يعلم بكل ما يفعله العذاب فإذا علم بفعلهم وكان فعلهم مخالفا لأمره فقد تواعدهم بالعذاب على هذا. تعليم أن يطقوا الله عز وجل وأن يراقبوا الله سبحانه وتعالى في عقودهم وفي عهودهم وبلا شك الذي لا يفيد عهد الله سواء كان هذا العهد وما يتعلق بالتوحيد فمن نقض عهد الله أي نقض التوحيد فقد وقع في أعظم في أعظم النقض للهود وكذلك الذي ينقض العقد الذي قد عقده مع أحد المسلمين على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أيضا وقع في أمر يخالف مكملات ولوازن التوحيد ولم يقع في هذه المخالفة إلا لخلل في توحيده لنقص عنده في التوحيد أي في الإيمان ومن ثم كان تعلق هذا الباب بكتاب التوحيد ثم عقب المصنف حبيب مريبة الذي أخرجه الإمام المسلم في كتاب الجهاد في صحيحه ولا ذي فيه انه صلى الله عليه واله وسلم كان اذا امر أميراً على جيش او ثريا اوه به بتقوى الله عز وجل امر اي جعله اميرا <تصفيق> <تصفيق> و الجيش معروف معناه السرية هي القطعة من الجيش كما قال القاضي عيار في كتاب إكمال المعلم فوائد مسلم أن السرية هي القطعة من الجيش تخرج تغير على العدو ثم ترجع إلى الجيش مرة أخرى طيله ضميه مستريه لانها تسري بالليل تسري خفيا بالليل فكان اذا امر قام على جيش او خيرين او صاحه بتفويض زوجتي هذا اعظم وقيله من أعظم الوصائع التي وص بها الله عباده ووص بها رسوله صلى الله عليه وسلم التقوى أن الله عز وجل ولذلك أمر بها الله سبحانه رسوله في قوله أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمناسقين فإن أمر الرسول بالتقوى فمن ذلك أول أن يؤمر او أن يؤمر من دون الرسول صلى بالتقوى فما ينبغي لعبد أن يستكبر عن قول أن نواصح له اتق الله إذا قيل لك اتق الله فلا, فلا تستعلي ولا تستكبر ولا تشعر أنك لا يعني أعظم من أن يقال لك اتق الله بل قد قيلت لسيد البشر صلى الله عليه وعليه وعليه وعليه وعليه وعليه فكان صلى الله عليه وسلم يوصي هذا الأمير بتقوى الله عز وجل او يريد منهم من المسلمين خيرا ثم يقول اغزو بسم الله وكذا اشاره الى ان الغزو يكون بالاستعانه بالله لان الباء هنا هي يعني باء الاستعانه بسم الله اي استعينوا بالاستعانه بالله عز وجل وكذلك ايضا يحتمل قوله اوذو بسم الله انهم يسرع لهم ان يقولوا عند بدء الغزو بسم الله كما يقول القائل اذا خرج من منزله بسم الله توكلت على الله فكذلك قد يسرع للغازي انه اذا خرج للغزو ان ان يسمي ان يقول بسم الله عند او حين خروجه للغزو وفي قوله بسم الله ايضا يعني سواء قالها لفظا كي ايضا تحتمل المعنى الذي ذكرنا انه يعني خرج مستعينا بالله قاتلوا من كفر بالله وهذا امر من النبي صلى الله عليه وسلم بقتال الكافرين عامة والموافق لقوله تعالى قاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وطبعا هذا القتال يكون تحت قيادة وامرة الامير وهذا واضح من اول الحديث انه لم يأمر المسلمين ان يخرجوا هكذا وحدانا بغير امير ممكن لقتال المشركين لا ليس كما قال اسامة ابن لادن هذا الله <تصفيق> ان من اعظم القربات الى الله في هذا الوقت <تصفيق> وقتل قتل الأمريكان أي من الكافرين أو المشركين في كل مكان هذا قتلا عشوائيا هذا ليس من أعظم القربات إلى الله ولأن الله لا يرضى عن هذا أصلا فضلا أن يكون من أعظم القربات لأن قتل المستأمنين قد حرمه الله لا يرضاه الله عز وجل قتل المستأمن وكذلك قتل المعاهدين فليس القتل في في الجهاد ليس القتل في الجهاد قتلاً عشوائياً هكذا يعني ليس الغرض هو أن تقتل أكبر عدد من المشركين إنما الغرض أنك إذا كنت نعم إذا كنت في جهاد أي الجهاد الشرعي المنضبط بالضابط الشرعي نعم أنك تقطل من كفاريه من من اليمين الجيش المحارب الكافر لكن ليس الغرض أنك تقتل أي كافر هكذا لان من الكفار من هم ما هم مقوم الدم لا يستحق ان يقتل كالمعاهد وكالمستأمن وكالهنا وكالمراه وك وكك فجين وكالعجوز اذا طب اذا كانوا اذا كانوا ليسوا من المقاتلين فزغ اه نعم الشاهد يانني <تصفيق> ان في قوله قاتل منتفر منتفر بالله ذا مقيد بالايش بالضوابط التي ذكرناها الان ليس ليس الامر هنا امرا عاما عشوائيا هكذا كما قد يستدل بعض اهل البدع بمثل هذا على ما هم عليه <تصفيق> نعم يعني قد يأتي احدهم يقول استدل بهذا يقول الرسول صلى قال قواتل من كفر بالله هكذا مطلقا يأخذ الاطلاق ويطرق التقييد الذي جاء في الاحاديث الاخرى وفي النصوص الاخرى ودي طريقة اهل البدع الاحتجاج بالمطلق وبالمجمل تجد أن من السمات التي تميز أهل البدع أنهم يحتجون في الغالب بالنصوص المطلقة أو نصوص العامة أو نصوص المجملة ويقركون التقييد والتخصيص والتبيين <coughs> <coughs> oh, my <God. coughs> ولا تغل <تصفيق> نعم في قولي أغذ حفظ علي على الغذر ولا تغل هذا ناهي عن, عن الغلول آه الغلول هو أن يكتم شيئا من الغنيمة آه هذا هو الغلول الذي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعتبر من كبائر الذنوب وكما قال سبحانه في سورة آل عمران نعم. ومن يغلو ليأتي بمغلة يوم القيامة نعم. ولا تغدروا أيضا ناهي عن الغدر والغذر كما بينا في مواطن فابقة يعد يعني من أقبح الذنوب يعني قبح بالمؤمن أن يكون غادرا إن الغذر يعني لا يعني لا يليق بال بالمؤمن الذي يتقى الله أن يغذر ولذلك كان هذا من أعظم الأشياء التي نزها عنها الأنبياء النبي او الرسول لا يخدر أبدا ولذلك كما ثبت في الحديث أنه صلى الله عليه وعلى الله عليه وسلم قال يعقد لكل غادر لواء يوم القيامة وكما في لفظ أنه قال يعقد لكل غادر لواء عند استهد ومن من التقبيح والإذلال هذا الغدر فيقال هذه غدره فلان والغدر ضد الوفاء الغدر ضد ضد الوفاء و بمعنى الخيانه يعني يدخل في معنى الغبر الخيانة طبعا ولذلك نهى سبحانه أيضا عن, عن الخيانة فقال ولا تخلوا أماناتكم ثم قال ولا تمثلوا طبعا نهى عن ايه تمثيل لجوسف او جوستى الكافر او المشرك بعد ان يقتل فلا يجوز أن تمثل هذه لا لا يمثل هذه القصه وللاسف بعض الثوارج من اهل هذا العصر صاروا يعني يفتخرون او يستخرب بعضهم بالتمثيل بجثث بعض من يقتلون من المشركين ويعتبرون هذا جزاء وثاقا على ما يفعله المشركون <تصفيق> ويحتج بعضهم كاحتجاج ابي قتاده هذا الما اذكر الفلسطيني هذا انه ما دام المشركون يمثلون بجثث المسلمين فكذلك نحن نقابلهم بالمثل وذلك ليس بالصحيح حتى لو مثل المشركون بجثث المسلمين فلا جزلا أن يمثل نحن بجثث المشركون والأدهى والأمر أن يمثل الخارج هذا بجثث المسلم وزماء يفعله أعضاء هذه الجماعة المنحرسة هذا الحزب المنحرف الذي يسمى الحماس حيث صاروا يمثلون بجثث مخالفيهم من حركة فتح ومن غيرها من أهل غزة او من أهل فلسطين بل وصل بهم أو وصل بهم الدناء كما حكى لهذا أحد الأصدقاء من أهل غزة الذين يعيشون في غزة الآن أنهم وصل بهم الدناء أن يمثلوا بجثث بعض الأطفال من المسلمين هذا يقول على أن هؤلاء خبثاء وأنهم أخطر على المسلمين من اليهود الذين يفاربون حماس أخطر على المسلمين في فلسطين من اليهود بل إن أهل غزة من المسلمين يشتكون مر الشكوى من حماس أكثر من من شكوىه من اليهود مما يقلوبين هؤلاء الخونه الذين خانوا خانوا المسلمين وتواطؤوا مع اعداء المسلمين من الروافض المجرمين نعم ضد ضد المسلمين ثم قال صلى الله عليه وسلم تقيل وليدا وهذا موافق لل من الحديث الاخر الذي فيها انه صلى الله عليه وسلم قد نها عن قتل النساء والصبيان فلان يوسف قتل اصبيان الذين الذين لم يبلغوا الفطام بعد إلا إذا اذا إذا فان اذا قاتل الصبي او إذا قاتلت المراه انها تقتل قالوا راجع أقول له قال <تصفيق> واذا لقيت عدوك من المشركين فقوم الى صلاتي خصال او خلال قوم ابن واحد خصال او خلال فاي ما فايتهن ما اجابوك فقبل ف عنه <تصفيق> الخفلة الأولى دعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك إلى الإسلام فاقبل منهم ثم دعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وهذا تابع لقبول الخفلة الأولى فإن <تصفيق> لا ليس تهدي القصة الثانية لأنه هذه تابعة لقبول القصة الأولى إذا قبر الإسلام فإنك تأمره أن يتحولوا إلى إيش نعم. نعم. نعم. إلى ضرر هجرة نعم وأخبره إن لم ينفعل ذلك فله ما للمهاجرين نعم يعني له ما للمهاجرين من الحقوق من الفيء ومن غيره من الغنيم والسيء ومن الحقوق التي للمهاجرين وعليهما على المهاجرين نعم يعني عليهمما على المهاجرين من الجهاد ومن النصر إلى آخرين نعطي الأذو أن يتحولوا منها من دارهم إلى دار الهجرة أخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين الذين بقوا في باديتهم ولم يهاجروا يجري عليهم حكم الله تعالى وقال ولا يقول لهم في الغنيمة والسيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين وكما قال العلامة ابن وسيمين رحمه الله تعالى هنا في القول المفيد يفيد أنهم إن جهادوا مع المسلمين استحقوا من الغنيمة ما يستحقه غيرهم أما الفيء فاختلف أهل العلم في ذلك فعند الإمام أحمد لهم حق في الفيء مطلقا ونعم حق في الغنيمة نعم إن جاهدوا وعند غيره يعني لا حق لهم في الفيء عندما الفيء يكون الأهل البلدان بدليل الاستثناء فهو عائد على الغنيمة لا. إذ ليس من في البلد مستعدا للجهاد ويتعلم الدين وينصره كأعربي عند إبليه فإذا أسلموا هنا تلخيص لما فبق أنهم إذا أسلموا لهم فهم على ثلاثة فلا... مراطب المرتبة الأولى أن يتعلموا يسلموا ثم يتحولوا إلى دار المهاجرين فلهم ماء ما للمهاجرين وعليهم ماء على المهاجرين المرتبة الثانية أن يبقوا أو أن يمكسوا في دلدهم أو في مكانهم دون أن يهاجروا ليس لهم من الغنيمة شيء وليس لهم من الغنيمة شيء باتفاقه وأما إذا بقوا وهذه المركبة الثالثة إذا بقوا في مكانهم ثم جاهدوا فلهم الحق في الغنيمة وقال بعض أهل العلم نخوة الإمام أحمد أما أيضا لهم الحق في سيء فيهنهم أبوا أي أبوا إسلام فتسألهم الجزية أن يتفع الجزية عن يازل وهم صاغرون كما قال سبحانه فينهم أجابو فاقبل منهم وكف عنهم فينهم أقروا بدفع الجزية فليس لك أن تقاتلهم فيهم أبوا أي أبوا الإسلام وأبوا دفع الجزية فهذه القفلة الثالثة التي لا خيار فيها القتال فلقيت الآن يقاتلهم صار عندنا ثلاث خصال لا ينتقل إلى الأخرى إلا أن ينتهي من الأولى هذا الواجب على كل قائد او على كل امير من أمراء المسلمين إذا قاتل المشركين أن يدعو الكفار أولا إلى الإسلام فإن فإن أقروا أو فإن أسلموا يقبل منهم الإسلام ويكف عنه لا يقاتلون فإن أبوا الإسلام فلينتقل بعد ذلك إلى الخاصلة الثانوية أن, أن يدفع الجزية فإن أبوا الجزية فليس له خيار إلا في الثالثة أن يقاتلهم أن يستعم بالله وأن يقاتلهم وإذا حسرت أهل حسن فأرادوك أن تجعل لهم زمة الله وزمة نبيه وهذا موضع أو الشاهد من الحديث لهذا الباب فلا تجعل لهم زمة الله وزمة نبيه ولكن يجعل لهم زمتك وزمة أصحابك فانكم ان تخسروا ذممكم وذمه اصحابكم من أن تخسروا ذمه الله وذمه نبيه والمحفوظ بهذا أن نعم ان هذا الحصن من الكفار او المشركين إذا أرادوا الاستسلام أن يستسلموا وطلبوا من الأمير أن يجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه إنهم قد استسلموا أن لا يقتلهم أو أن لا يخذر به فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه وعلّل بما ذكر وهو في قولي كان لكم إن تخسروا تخسروا يتضم التاء وبكسر ألفاء أي تنقضوا أو, او لا تفو او يعني تغدروا بمعنى وحد <تصفيق> فإنكم نعم فإنكم أن تغفروا نعم أن تغفروا ليس إن فإنكم أن تغفروا زممكم وزمة أفعادكم أهوان من أن تغفروا زمة الله وزمة نبيه فأن هنا نبي بالفتح كما قال الشيخ بن وصين فتح الهمزة هي مصدرية فما بعدها نعم في محل المصدر وكما وكما قال الشيخ صالح على الشيخ الشرحي هنا لنو إذا أخفروا هذه الذمة نعم رجع اخفرهم إلى ما حملوا من الإسلام ومن الدين نعم يعني كان يشير إلى أن أن هؤلاء الذين قد نزلوا من الحصن من المشركين أو من الكافرين إذا نزلوا على, زم على زمة الله وعلى زمة نبيه التي أعطوها له من أمير فإذا اخترت هذه الزمة فإن هذا قد يعني يجعلون يسئون الظن أكثر بهذا الدين لأن الكافر هذا قد يقول في نفسه سيف يعني يعطون الأمان مثلا او الزمة على زمة الله يعطون العهد على يعني بعهد الله أو زمة الله أو زمة نبيه ثم مثلا ينقضون هذا العهد فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسد هذا الباب أو أن يعني يسد هذا من السد الزريعة لأنه قبل يحدث هذا إما عن خطأ وإما عن يش عن تعمد من الأمير هذا او نفاره فلو استردنا ان القائد هذا قد رأى نصر مصلحة اجتهادا منه أن يعني يخسر هذا العهد فإن كان أعطاهم العهد على زمة الله وعلى زمة نبيه ثم أخفره أي يعني اخلف هذا العهد إن هذا يجعل هؤلاء يعني يعني يزدادون في اثاثه الظلم بالموسلمين ولذلك قال له انكم إن تغفروا ذممكم وذمم اصحابكم الا اهول من ان تغفروا زمة زم الله وذمه نبيه ولذلك أيضا هذا فيه الاشعار بوجوب تعظيم كل ما يتعلق بالله عز وجل سواء كان من ذمه او من عهد او من فساق او من القسم اليمين يعني لا ينبغي ان نستخدم ما يتعلق بتعظيم جناب الرب في امور قد لا نستطيع النسي بها والبعض للاسف البعض من المسلمين يستهين بهذا في هذا الزمن فيقول مثلا احدهم من توافذه اا مخت يعني يعني ويختم عليه علي او نام علي اه والله انا افعل كذا مثلاً. وقد يقولوها في اشياء وهو يعلم انه لن يلتزم بها فيستهين بعهد الله ويستهين باليمين بالله عز وجل والآدى والأمر طبعا اليمين الغموس الذي يقسم بالله كاذبا متعمدا الكاذب وإذا حصرت آل حزب فأردوك أن تنزلهم على حكم فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك ها. إنك لا تدري تصيب فيهم حكم الله أم لا. وقد قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم أن النهي في كلا الأمرين هو نهي, هو نهي تنزيه في قوله يعني فلا تجعلن ذمة الله وذمة النبي وكذلك في قوله فلا تنزلن على حق من أن النهي هنا نهي تنزيه وليس, وليس على التحريب عند تنزيه الله عز وجل انك لا تقدر ان تصيف فيه خطم الله ام له كما قال الشيخ طه علي الشيخ اذا حصل غلط فيكون الغلط منسوبا إلى من حكم الى من حكم بهذا من البشر ولا يكون منسوبا إلى حكم الله فيصد الناس عن دين الله وكما قال الشيخ ابن وسيمي رحمه الله تعالى هذه المسألة اختلف فيها الغلماء فقيل إن أهل الحكم لا ينزلون على حكم الله لأن قائد الجيش وإن اجتهد إنه لا يدرئ أن يصيبوا فيهم حكم الله أم لا فليس كل مجتهد مصيبا ليس كل مجتهد مصيبا والقول الثاني أن بل ينزلون على حكم الله ويحمل النهي هنا على الخصوصية أو خاص بالنبي صلى الله عليه أو خاص في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم لأنه العهد الذي يمكن أن يتغير فيها الحكم الشرعي هنا جعل العلة في النهي عدم استقرار الأحكام الشرعية حيث كان الوقت ينزل هذا القول الثاني في المقصود بالنهي هنا نعم كما قال الشيخ هنا من الجائز بعد مضي هذا الجيش أن يغير الله هذا الحكم بأن ينزل حقا جديدا وإذا كان كذلك فلا تنزلهم على حكم الله لأنك لا تدري أتصيب الحكم الجديد او لا أما بعض القطاع الوافي فينزلون على حكم الله هذا القول السام وهذا الذي اختره ورجحه الشيخ بن وقال هذا أطفه لأنه قال لأن اجتهادنا في إصابة حكم الله يعتبر صوابا إذا لم يتبين خطأه لأن الله لم يكلف او لا يكلف نفسا إلا وسهر كما قال سبحانه فتقوا الله ما ثم كان الشيخ استبرك هنا نفسه فقال وإن حصل الاحتراب بأن يقول ننزلك على ما نفهم من حكم الله ورسوله فهو أولى لأنك إذا قلت على ما نفهم صار الأمر واضحا أن هذا حكم الله لحسب فهمنا كان الشيخ أراد أن يجمع بين القولين لا بحسب الواقع فيما لو اتضح خلافه ثم قالوا قد اخترنا هذه العباره لأنه قد يتغير الاجتهاد ويأتي امير آخر فيحارب هؤلاء ثم يتغير الحكم فيقول الكفار إن أحكام المسلمين متناقبة معنى أنه إذا عاهد الكفار هؤلاء أو إذا نزلوا على عهدنا على أمام فذو يقول لهم منزلكم على ما قد فهمناه باجتهادنا من حكم الله والحكم رسوله في الكتاب والسلم فيكل الأمر إلى اجتهاده مع عزوه هذا الاجتهاد أنه فهمه من خكم الله ومن حكم رسوله صلى الله عليه وسلم نحن نتوقع الزبابة إن شاء الله نحن <صدق> نتوقع قال الشيخ رحمه الله لا ما جاء في يا أهدى الله عن جد ربعات الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل الله لا يغفر الله لكنا قال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لكلام إني قد غفرت له وأحبطت عمل رواه مسلم وفي حديث أبي هريرة أن الطائل رجل عابد قال أبو هريرة تكلم بكلمة أغفقت دنياه وآفرته نعم باب الإقسام أو مجافي الإقسام على الله الاقسام ومصدر اقسما يقسم وبمعنى الحلف يقول اقسم او حلف الى اخرين و اختلف اهل العلم في معنى الاقسام على الله والعمدة في هذا والحديث التي في قصة الربيع بنت معلوز لما كثرت ثانية جارية عندها كما ثبت هذا الصحيح فأراد اهل جارية أن يأخذوا بالقصاص يعني أن يكثروا ثانية الربيع نعم الربيع بنت النظر معذرة ليست بنت معاونة الربيع بنت النظر عمّة أنس بن مالك رضي الله عنه ف... فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص ف... هذا تحكيما منه لكتاب الله عز وجل كما في قوله تعالى يَا يَا يَا لَذِينَ أَمِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصِ القصاص والقصاص كذلك يكونوا في الإشت في الجروح او في الاعضاء ليس في ليس النفس فقط الانقفاض في النفس وفي الايه وفي الاعضاء والجروح فلما وصل الامر الى هذا الحد وابى ابى اهل اهل القريه <تصفيق> قام الآن في إذن النصدر رضي الله عنه فقال أتكثر ثنية الرضية لا والله يا رسول الله لا تكثر لا ثنية الرضية ف... فأقسم بالله على هذا وهو لا يريد هذا أن يرد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن قال هذا من ذات الثالث ظن بالله أنه من عظيم رجائه في الله عز وجل أنه شعر أو يعني أحسن الجن أن الله عز وجل لن ولم تكتر فليس الرجائه على طاوله في فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يا أنا كتاب, كتاب, كتاب الله القصار أي علي أن أنفذ كتاب الله فقال أنا ثم والله لا تكسر ثنية الرغية فعند عندئذ شرح الله صبر أهل هذه الجارية فقبلوا الصلف قبلوا الصلف ويورثوا الانقصاص نيشان الربيه فعند عندها قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا قال إن من عباد من عباد الله من لو اقتنع على الله لا ابره زي من قدم الملاقب الانث ابن النضر وكما ايضا ثبت الحديث الآخر الذي تفرد نعم تفرد مسلم رب أشعث مدفوع نعم رب أشعث, أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره هذا أيضا بالمعنى نفسه والإقسام على الله عز وجل اختلت هذه العلماء على أقوال القول الأول أنه يقسم بالله على شيء أن لا يحدث رجاء منه في الله وتحسين منه الظلم بالله أنه سبحانه لن يخذله في قسمه وهذا بلا شك يحتاج إلى يعني إلى عظيم الرجاء وده لا يكون إلا للعبد الذي قد أصلح قلبه مع الله عز وجل وامتلأ قلبه باليقين بالله فلذلك كما قال ابن مسعود كما اخرج الحاكم في المستدرك وغيره الايمان اليقين كله لا هذا منقول ابن, ابن مسعود وهذا إذا قعله العبد بهذه النية فأنه جائب هذا ليس من باب الافتآت على الله عز وجل بل هذا من باب عظيم الرجاء في الله والقول الثاني أن معنى أقسم على الله فأبره أنه دع الله عز وجل موقنا بالإجابة نعم أن يدوى الله عز وجل هو على يقين أن الله سوف يجيب دعائه نعم القول الأول هو الموافق لظاهر الحديث هو الذي يوافق ظاهر ظاهرا الحديث حديث الربيع <تصفيق> ثم ذكرى المصنف حديث جندب انه صلى الله عليه وسلم قال قال رجل والله لا يكثر الله الهولان فطلب الرجل ما الذي يتألى علي من هنا في استفهام والذي ذا هي ملغى من يعني لا لا لا معنى لها والذي واف موصول يتألى يتألى ان يحلف اه متألأ يحلف أن يحلف علي أن أخفر لفلان وهنا كأنه أراد أن يقول من الذي يحجر واسعا هذا كقول ك... الأعرابي هذا الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم أحدا هذا الأول ما هذا ما كما قال فقال له الرسول فقال له قد الله عليه وسلم لقد الذي يحجر رحمته الله ونزل الذي يحجر يحجر او يحجم مخره الله فكان فكانت العقوبه لهذا الرجل الذي حجر واسع إني قد غفرت له اخبط عملك غفر هذا المفرد الذي فرط في أمر الله او يعني افراط في المعاصي ولكنه لم لم يكن يعني مستكبرا الحكم لله وحده ولكنه كان على ضره فغفره واخبط عمل هذا الذي استكبر انه استكبر وتعالى بنفسه هذا يوافق حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كفر اقاما الشيخ ابن الطيبين في قوله احبطت عملك من ظاهر أن الله احبط عملهم كلهم وجه احباط الله عمله على سبيل العموم ان هذا الرجل كان يتعبد لله وفي نفسه اعجاب بعمليه نعوذ بالله يعني نعوذ بالله من العجب العجب بالنفس لأنه ذاء يقتل صاحبه وإدلال بما عمله على الله كأنه يمن على الله بعمله هذا وجه إحباط عمله ويحتمل ويحتمل قول واحبطت عملك انه قد احبط اعماله الذي كان يفتخر به فقط دون بقيه الاعمال التي اخلفها لله لان هذا المعجب بنفسه قد يخلط احيا لله خاصه اذا كان عليه على اصل التوحيد فتحبط اعماله فقط التي التي فيها العجب بالنفس نعوذ بالله من حال هؤلاء Oh, my God. وهذا الحديث بهذا اللفظ المكتصر واخرجه مسلم حديث جندب هذا وجاء في سنن ابي داود رواية فيها المزيد من التفصيل وهي كما قال قصة يعني قصة هذا الحديث واخرجه ابي داود بالحديث ابي غير انه صلى الله عليه وعيث عنه قال كان رجلانك بني اسرائيل متواخيين اتخذ احدهما الاخر اخل له فكان احدهما يذنب والاخر مستهد في العذاب فكان لا يزال المستهد يرى الاخر على الزمد فيقول اخطر يعني اترك هذا الزمد فوجده يوما على ذنب فقال له ما كان يقول فقال له المزدد خلني وربي أتركني وربي أبويت علي, أبويت علي رقيبا فعندئذ قال له هذا الرجل المعجب بنفسه والله لا يخفر الله لك والله لا يخفر لا يخفر الله لك وفي رواية قالوا والله لا يدخلك الله الجنه فقبضت او فقبر الله اروحهما فاجتمع عند رب العالمين فقال الله سبحانه لهذا المجتهد اكنت بي عالما او كنت على ما في يدي قادرا ثم قال للمذنب نعم اذ انهم اذ برحمتي وقال للآخر إذا مبنيه إلى النار هذا الحديث بهذا اللفظ اتناده حسن خرج أبو داووس لسنمي وجاء أيضا في رواية للحديث الذي أشر إلى المصنف هنا وحديث أبي هريرة أيضا أنه أن أبو قال عن هذا العابد المشتهد تكلم بكلمة أوضقت دنياه وآخرته وسبحان الله كأن هذا الحديث ينطبق على بعض هؤلاء الثوارج إن بعضهم قد يقعوا في هذا دون أن يشور فتجد أنهم من شدة غلوي في تكثير بعض وطات المسلمين وخاصة من الخكام أن أحدهم بجهل هذه أنا أذكر قد سمعتوه من بعضهم إذا مثلا قلت له إن الحاكم الفلاني المسلم وإن فعل ما فعل يعني من المعاصي الظاهرة او المخالفات لأحكم الله على ما يظهر منه إنه يظهر التوحيد ولعل الله أن يخفر لا. ما أدرك ما أدرك أن يخفر الله إذا مات على التوحيد يقول مستهزئا ايخسر الله لان هذا وكان وقد يقوله بعضهم والله لا يخسر الله ولكن هذا هذا يقع من بعض هؤلاء وهذا بسبب الغلو الغلو في الايه في الاحكام عليه على على الاخرين بغير الضوابط الشرعيه ننتقل لذابه قال سيد واحنا لله داو داو لا يستشفع بالله على طرفه وبيب بن مطع رضي الله عنه قال ما اعرضني من النبي صلى الله عليه وسلم تطاري يا رسول الله نمكت الأنفس وزاع العيال وهلكت الأموال فاتصلنا ربك فإنا ما تشفع بالله عليك وبك على الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلحام الله تلحام الله فما زال ينسبح حتى عرف ذلك في وجه أصحابه ثم قال أعيحك لا تسريم الله إن شأن الله أعظم من ذلك إنه لا يتشفع من ذاه على أهد من طلبه وذكر الحديث رواه أمو نعم هذا الحديث حديث جبير بن مطن أخرجه عدد من أفحاب كتب الاعتقاد نحو بمن في التوحيد وأبو نصر استجزي في الرد على من أنكر الحرف والصوت وغيرهم وقد استفدت في تخريجه من خلال تحقيق جزء أبي حامد احمد بن يحيا المدلال من ان الاجزاء الحديثيه التي خرجتها في مجموعه صدر المجموع فيه سبعه اجزاء حديثيه طب هذا المجموع ومن الاجزاء الحديثيه التي طبعت لاول مره عليها على حد قد المطب هنا نعم نعم نعم اخرجه الدارمي في الرد على الجهمية وفي نقضيها على المريسي العنيد وابن ابي عاصم في السنة وابن خزيمة في التوحيد ومحمد ابن عثمان ابن ابي شيبة في العرش الى اخر من صنفه فيما يتعلق بالاعتقاد او التوحيد و يعني مدار الحديث على محمد ابن إسحاق ابن يصار امام المغازم والسير والحديث لها طرق يعني قد حدث شيء اختلاف وقد افرض الحافظ ابن عساكر جزءاً لبيان الطرق والاختلاف هذه الطرق لهذا الحديث ثمناه برافع التخليط الحديث حديث الحديث هنا هذا جاء في آخره بعد أن قال صلى الله عليه وسلم الله إن شأنه أعظم من ذلك إنه لا يستشفى بها على أحد نعم إنه لفوق سمائه على عرشه وإن عليه لها كذا أي مثل القبة وإنه لا يقف أطيط الرحل بالراكب العرش لا يقف أطيط الرحل بالراكب و يعني هذا الحديث يعن بأكثر من علة العلة الأولى عن عنة محمد بن إسحاق لأنه مدلس ولا بنصرح بالسماع في أي طريق من طرق الحديث العلة الثانية جهالة جبير ابن محمد ابن مطل والذي الحديث عن أبيه عن جده نعم عن جده نعم جبير بن مطن هو أيضا يسمى بجبير بن مطن فجبير بن مطن أو بن محمد بن مطن رواه عن أبيه محمد عن, عن جده نعم جبير ابن مطعن ماذا العكس لا وكما يعني جاء في اثنان الحديث هنا محمد من الاتحاق حدث لي يعقوب ابن عدة عن جبير ابن محمد ابن جبير ابن مطعن ان ابي عن, عن مطن لا اذا اسمه مطن اه مطن عادي مطن ترى هذا هذا خطا او هو في في نسخه المدن قال عن جبير بن مطر رضي الله عنه لكن ذلك عند نسخه المتن كان هناك اختلاف الصحابي اسمه جبير جبير بن مطر نعم اي اما مضارب الاله الثانيه جهاله ابن محمد ايضا الاختلاف الذي حدث في اضطرط طرق هذا الحديث ب... بإثبات عقوب بن عدبة الراوي عن جبير وب... وب... وبإثقاته الشاهد أن الحديث في إثناء ده كلام وفيه و... و... بعض العلم ومن أجل هذا قد ضعقه ال... الإمام البيه رحمه الله تعالى أه... وكذلك أيضا غمز في صحفته الإمام الزهدي في كتاب العلوم حيث قال هذا حديث غريب جدا فرد قبل إسحاق خدجة المغازي إذا أثند طعم. ولكن نعم له مناتير وعجائب والله أعلم أقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أم لا والله فليس كمشتي سواء ثبت أو لم يزبط فإننا ننفي المثلية عن الله وفي الجانب الآخر قد احتج وطح هذا الحديث عدد من أئمة أهل السنة منهم ابن ملدة في التوحيد حيث قال وإثنادهم صحيح المتصم نعم للرسم أبي عيسى الترمزي والنساء يعني على شرط أبي عيسى وعلى شرط النساء ثانيا فأيضا احتجل أبي صحح أبو صححه نصر استجلي في الربض على من أنكر الحرف والصوت حيث قال عن طرق الحديث والطرق مقبولة محفوظة ثالثا يخرج ابن تيميه رحمه الله تعالى. كما في كتابي بيان تلبيس الجميل حيث قول هذا الحديث وامثاله في ما يشبهه في اللفظ والمعنى يعني هناك حديث ايضا زائد هذا المعنى ويتضمن حديث القطيف وسيط لم يزل متداولا بين اهل العلم خوالفا عن ثالث ولم يزل ثالث الأمة وإن... نعم وإنتها ير... يرون ذلك نعم الوايد مصدق به راب راب به على من خلفه من الجهمية مطلقين لذلك بالقبول وكذلك أيضا قوة الحديث كما في المجلد الثالث من مجموع التفاوى في الصفحة والثلاثين بعد الأربع من. <تصفيق> ولكن كما ذكرنا ظاهر الإثناد أنه من هذه الإثناد لا يصح من أجلها أيضا ضعافه العلامة الألبانية بل قال كما في تعليقه على شرح العقيدة الضحوية لا يصح حديث في الأطيط أي أطيط العرش والمسألة يعني مسألة اجتهادية ولكن الكل متفق على اثبات ما اثبته الله لنفسه وعلى اثبات العرش لله عز وجل انه يعد من اعظم المخلوقات اما مساله الاثيط هذه فيها خلاف كما مقدمه وان ثبت فسنقول بظاهر الحديث ولا نتاول الى الافهام وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم انتبت الحديث سبحان الله سبحان الله هذا على السبيل التعجم هذا القول لا يقال إلا عند التعجم ويحك أتدرم الله إن شأن الله أعظم من ذلك وهذا يدل على جواز إضافة الشأن إليه إلى الله أن تقول شأن الله وكما قال سبحانه كل يوم هو بشأن <تصفيق> وفي قوله لا يستشفى أي لا يجعل, لا يجعل الله شفيعا على الخلق فالله أعظم أجل من أن يكون ووسط بين خلقه أن يكون الله ووسط بين هذا الأعراضي وبين الرسول صلى الله عليه وسلم لا يليق بمقام الله يعني يعني إن ثبت الحديث أو حتى إن لم يزبط فإنه لا يجوز أن يتشفع أحد بالله على أحد إن هذا لا يليق بعظمة الله سبحانه وتعالى سوى ثبت الحديث أم لم يزبط وإقرأ قال الشيخ رحمه الله باب ما جاء في ثمارة النبي صلى الله عليه وسلم فيما التوقيت وتزهي طرق الشر العبد الله بن الشقي رضي الله عنه قال انطرقتوا بوز بن عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا فقال السيد الله سباك وتعالى قلنا وأصدنا قطرا فقال قولوا بطولكم أو بعض طولكم ولا يستجرينكم الشيطان أراه أبو داود بسند جيد رضي الله عنه أننا سنقالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن طيرنا وتيدنا وابن تيدنا فقال يا أيها الناس قولوا بطولكم ولا يستهوينكم الشيطان انا محمد عبد الله ورسوله ما احب ان ترفعوني فوق منزله كنده انزلني الله عز وجل رواه النسائي وابن خزيه امم انتظر ها انتظر حديث الاثيب السابق هو من روايه جبير جبير بن مطعم نعم رضي الله عنه جوير بن مطعم هذا الذي لما دخل المدينه كما ثبت هذا في البخاري فسمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب فكان هذا كان هذا سببا في, في إسلامه هو جوير بن مطعم رضي الله عنه وحفيده ايضا يسمى ايضا ايش هو جوبير ابن محمد ابن مطعم ابن جبي النموذج لا. طب في هذا الباب والباب قبل الاخير لان تذكرت تذكر قبل الاخير في هذا المتن العظيم حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد او جناب التوحيد دراسه ليس ما ذكره المصنف في هذا الباب فقط هو ليس تشهد دي على حمايته فقط من جانب التوحيد بل ان اغلب او الكثير من ابواب الكتاب انما عقدت لحمايه جناب التوحيد وهنا في هذا الباب يعني استدل فقط هذين الحديثين وهما نعم يدلان على على عدم جواز الغلوم في النبي صلى الله عليه وسلم وأنه صلى الله عليه وسلم قد أراد فد الضرائع في هذا الباب فأبى أن يغلو الناس أو أن يغلو المسلمون في تعظيمه او في تلقيبه بالألقاب التي تفتح باب الغلوب فرغم أنه صلى الله عليه وسلم وسيد بني آدم وسيد البشر بلا شك ولكنه أبى أن يقال له هذا وهذا موافق لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر ابن القطاب التي اخرجها المخاري لا تتروني كما اطرق النصارى ابن مريم اهلم انما انا عبد انا فقول عبد الله ورسوله فأهلم وايضا هذا يواسق قوله صلى الله عليه وسلم إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد وكان صلى الله عليه وسلم من لله عز وجل أنه كان ينام على السرير من الرمان حتى أخصر في جنبه صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه واله وسلم لا يرد سائلا ولا يستكبر ان ينال سؤال السائل او لا يستكبر عن سماع السائل هذا ان ساء ويابى ان يغلو أحد فيه وهذان الحديثان يؤكدان هذا بكل صراحة ووضوح كان لا يقبل الغلو فيه صلى الله عليه وسلم أبداً. وفي هذا التأذيب او الأدب لمن بعده ممن حمل هذا المراه يعني هذا يعد أدبا لأهل العلم أنه لا يمجأ أن يتركوا أحدا أن يغلو فيه بأي صورة من صور الغلوم يعني من الصور للأسف التي قد تكون تفشت عند بعض من ينتسب إلى أهل العلم أنه يعني يفتح الباب للطلب عنده أن يقبله آه نعم أن يقبله يده في كل مجلس وهذا مخالص لهذه النبي صلى الله عليه وسلم ما علم هذا من هذه النبي صلى الله عليه وسلم لا كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لو فعل هذا مرة أو لو فعله أحد الطلبة لكن على على لا تكون عادة مستمرة كما قال كان صارت كالمراسم إن هذا لا بأس ولكن أن تتخذ عادة لا تترك بل قد يصل الحد لبعضهم انه يتعمد الانحناء الذي وقري من الركوع عند تقبيل يد العالم فاذا سمح العالم بهذا بل غضب ممن لا يفعل هذا في كل مجلس او في كل مرة فلا شك هذا يعد مخالفا لهذه النبي صلى الله عليه وسلم و... و... ويخشى على هذا العالم من الاستثام أن يفتتن في دينه يخشى على أن يفتتن في دينه والطلبة الذين يفعلون هذا او يقرون هذا ويواغبون عليه أيضا يخشى عليهم من الهلكة أن يهلك أعذر الله من هذا المصير فالغلوم نزموهم بكل صورهم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> والرسول صلى الله عليه وسلم كان, كان, أحق كان أحق بهذا كان أحق بهذا من غيره إن كان, إن كان هذا الأمر مشروعا كان الأحق به الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفعل هذا أن تقبل يده وأن ينحل له عند التقدير لو كان هذا مشروعا أه وفي حديث نعم عبد الله بن الشخير في قوله صلى الله سلم السيد الله هذا يدل على تسمية الآذة جلب السيد وأن السيد على الاطلاق هو الله كما أن الرب على الإطلاق هو الله عز وجل فلا ينبغي أن يطلق السيد هكذا مطلقا إلا على الله كما أنه لا يجب أن, أن يطلق الرب مطلقا إلا على الله لكن لكن إن كان على سبيل الإضافة أنه يفصل إن تقول سيد هذا البيت سيد هذا الدار لا كما, تقول كما تقول رب هذا البيت ورب هذا الدار في هذا يكره هذا يكره يكره يكره هذا طبعا قصد أن يرفع هذا الذي اطلق عليه لفظ السياده الى في مرتبه التعظيم هذا بلا شك هذا من الشرك وقصد ان قصد المبالغه هذا اقرب الى التحريم عندما ان كتبت هكذا كلفظ او عاده شرك من الناس دون قصد لاي معنى من هذه المعاني هذا ادنى احواله الكراهه ان يكره ان يكره امم نعم no. الحصر السيد لما السيد الله ولذلك كما قال الشيخ من عسيمين هنا رحمه الله تعالى نعم إرادة العموم المستفاد من, من, من الألأي من الألف واللاه أن الذي له السيادة المطلقة هو الله mm <coughs> wa <Well, coughs> <coughs> وقال الشيطان المعطين جرى شراح هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاوه عن, عن قول سيدنا فحاول الجمع بين هذا الحديث وبين قولي انا سيد أنا سيد ولدي آدم صلى الله عليه وسلم وكذلك قوله قوموا إلى سيدكم فعد النموات وكذلك قولوه في الرقيق وليقل سيدي ومولاه قال جمعوا بين هذه الأحاديث بواحد من ثلاثة أوجه الوجه الأول أن النهي هنا على سبيل الكراهة والأدب والإباحة على سبيل الجواب الوجه الثاني أن النهي حيث يخشى منه المفسدة ويتدرج إلى الغلو والإباحة نعم يتدرج إلى الغلو والإباحة إذا لم يكن هناك محظوف الوجه الثالث أن النهي بالخطاب لأن تخاطب غيرك بقولك أنت سيدي أو, أنت أو, أو سيدنا بخلاف الغائد لأن المخاطب ربما يكون في نفسه عجب وغلو وطرفة ثم إن فيه شيئا آخر وفضوه هذا المتسيد لهم وإذلال نفسه بخلاف ما إذا جاء من الغيب مثل قوله قوموا إلى سيدكم او اذا كان على سبيل الغيبة في قول العبد قال سيدي وكان سيده غائبا لذلك خاضرا ولكن كما قال الشيخ بناطم مستدركا على لسه لماذا يرد او مستدركا على قول على هذا الوجه السابق هذا يرد عليه إذا, اذا حته صلى الله عليه وسلم للرقيق ان يقول لمالكه سيدي قال لي سيدي يا مولانا اذاخى للعبد ان الرقيق يقول لسيده يا سيدي ثم قال الشيخ والذي يظهر لي ان لا لا تعارض اصلا لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لهم أن يقولوا بقولهم لكن نهىهم ان يستن ان يستجريهم الشيطان بالغلوه على هذا يجوز أن يقال سيدنا وسيد بني فلان لكن بشرط أن يكون الموجه إليه السيادة أهلا لذلك هذا أولا أما إذا لم يكن أهلا كما لو كان فاسقا أو ذنديقا فلا يقال له ذلك وكما جاء في الحديث لا تقول المنافق سيد إذا قلتم ذلك أغضبتم الله طيب اذا كان اهلا لذلك وليس هناك محظور اي من خشيه الغلو أن يقع الغلو فلا باس به والله يخشى المحظور او كان غير اهل فلا يجد الخشيه من خشي يعني من أن يقع الغلو ان يقول لفلان يا سيدي او يا سيد فلان او السيد فلان فثناءه لازم والمحذور هو الخشية من الغلو فيه نعم طيب اذا كان الشيخ المصيون جعل العله هنا في النهي الغلو جعل العله في في نهيه صلى الله عليه وسلم له أن يقول ان يقول انت سيدنا الغلو إذا انتفت هذه العله ج وهذا في نحو قوله ا لبعض انثار قوموا الى سيدكم هنا ليس ليس في قولي هذا يعني ليس في غلو او انتفت عله الغلو في هذا في هذا الموضع وفي قول نعم في قول بني عامر هو رفض بني عامر أنت أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا في قولهم أعظمنا طولا أي أعظمنا شرفا وغنى والطول هو الغنى كما قال سبحانه ومن الذي يستطيعون طولا أن ينكح المقصنات وأحيانا يكون الطول بمعنى العظمة أي أنت أكثرنا عظمة وهذا كما في قوله تعالى غافر الدم وقابل التوب شديد العقابي ذي الطول أي ذي العظمة ذي العظمة وكذلك ذي الغنم وقد يعني يدل على العلة المذكورة وعلى القلوب أنه صلى الله عليه وسلم قال ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني أنزلني للأفاجل و... وهذا الشق من الحديث أيضا يوافق ما روية عن عائشة فيما أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمزلوا الناس منازلهم ولكن ولا يصح من قبل الإسناد إسناد وضعي ولكن المعنى الثابع أمزلوا الناس منازلهم أمزلوا ننطقي إلى آخر دائم أبوات الكتاب إن شاء الله تعافي الله مستحب قال الشيط الله باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حقا قدره والأرض جميعا مقبضته يوم القيام مع ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبء من الأحضار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على أطبع والأرضين على أطبع والشجر على أطبع والماء على أطبع والسرى على أطبع والسائر الخلق على أطبع فيقول أنا الملك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدأت نواجده فضيغا لقول الحب ثم قرأ فانا قدر الله حق قدره والارض جميعا ارضطه يوم القيامه فدي ولد المؤمن والجبال والتجر على اقوى ثم يهزن فتقول انا الملك انا الله فدي ولد القاضي يجعل السماوات على اقوى والماء والسرى على ارضا والسائر الخصب على اقوى افرادها ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا يقول يرضي الله التماوات يوم القيام ثم يأخذهن بأيه الجملة ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكفرون ثم يقول الأرضين السبع ثم يأخذهن بشمال ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكفرون وقال يا ابن عباس قال ما السماءات تستبع بالعرش يظنون تتبع في كثر الرحمن انك فرذله في يد احدكم وقال ابن جرير حدثنا ايون الثقفي عن ابن وهب قال قال المزيد حدثني ابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مدماوات تستبع بالكرسي اذا كذراه ما تقع في القلب قال وقال وقال ذر ربط وقال, وقال قال ابو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الرصي في العرض اذا كحلقت من حديث القيت بين ظهري فارت من الارض وعاد ابن مسعود قال وبين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل السماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء 500 عام والأرض ضوط الماء والماء ضوط الأرض لا يصف عليه شيء من اعمالكم اقرار اطرجه أقرأ هو ابن مذهبي عن الحماد بن سلامه عن عاطم عن ذر عن عبد الله وروى بنهوه المس المس المس السعودي نعم المسعودي المسعودي وروى بنهوه عن عاطم عن ابي وائل عن عبد الله قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال ولا مضره وعنده عن وعند الأباس في الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجرونكم بين السماء والأرض قلنا الله ورسوله أعلم قال بينما مسيرة 500 سنة ومن كل سماء إلى سماء 500 سنة كل سماء مسيرة 500 سنة فَأَيْنَ السَّمَاءُ السَّابِعَةُ وَالْأَرْضُ فَطَرٌ بَيْنَ سَفْهِهِ وَأَعلاهُ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ تَعَالَى فَوْقَ ذَلِكَ وَلَيْسَ يَغْطَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الْأَعْمَالِ بَنِي آدَمَ أَفْرَدَهُ رَبُّ دَاوُدَ وَغَيْرُهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى هكذا ختم مصنف الإمام محمد ابن عبد الوهاد رحمه الله تعالى هذا المثل الجليل العظيم التوحيد بهذا الباب من هذا الباب العظيم أيضا حيث إن هذا الباب يتحدث عن عظمة عن عظمة استفاق الله فكأنه أرد أن يختم كتابه شيء عن توحيد الأسماء والصفات وأن يبين شيئا مما اتصف به الله سبحانه ومن افتصاط العليا الجليلة العظيمة التي لا تكون إلا لله وحده وأيضا أراد, كأنه أراد أن يشير باستدلاله بقوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميع قدطوا يوم القيامة أن العب مهما وعلا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ان العبد مهما وحد الله سبحانه وتعالى وما اجتهد في تعظيم الله انهن مقدر من يقدر الله حق <أنا> قدره وما قدر الله حق قدره والارض زي ما قبضته يوم القيامه <أنا> فأنت مهما اجتهدت في معرفة معاني الصفات الله ومعاني أسماء الله فلن تدرك أبدا كن هذه الصفات ولا كيفية هذه الصفات والأسماء كيف عظمة الله كيف رحمة الله لم تقدر الكافره ابدا ولم تحيط لم تحيط بها علما هذا وجه والوجه الثاني ان الايه توجه نعم الى المشركين والى الكافرين والى كذلك الغفار من من الموحدين ان كل من ما قدر الله حق قدره على تساوت بينهم <تصفيق> وهو ايضا ينس بج قوله تعالى هو اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وكما في قوله عز وجل بالله الا وهم مشركون وكذلك اكثر الابات ما قدر الله حق قدره <تصفيق> <تصفيق> ثم يعني بين التفائل <تصفيق> الدلالة العظيم قدره عز وجل أن هذه الأرض بكل ما فيها وبكل من عليها من ملايين أو بلايين المخلوقات هي تكون في قبضته عز وجل يوم الثاني الأرض جميعا بكل ما فيها هي في قبضة الله وهي كذرة في ملك الله لا تساوي شيئا في ملك الله <تصفيق> ثم استبلأ المصنف بحديث هذا الحبر او بحديث الأحبار حديث من السود كانه جاء حبر من الأحبار والحبر يطلق على العالم وكان يطلق على علماء اهل الكتاب وكما قال الشيخ ابن ورسيمين الحبر هو العالم ان كثير العلم الذي حصل علما كثيرا والذي نحن او الذي قد اطلق بعض المسلمين على صفه يثيب الامام نصار إماما يقتبى به لكثرة العلمية أو لفحة معتقدية ومنهجية نعم الحبر كما قال الشيخ يجبئ البحر في اشتقاق الحروف فلذلك أيضا يسمى العالم بالبحر او بالحبر كما أيضا أطلق هذا على ابن عباس وكان يقال, يقال البحر لساعة عنيه رضي الله عنه وكان أعلم أعلم الناس بكتاب الله عبد الله ابن عباس فجاء هذا الحبر الذي يعني هو واسع العلم إلى رسول الله صلى الله فقال يا محمد أهلا إن نجد نجد أن الله يجعل السموات على إصبع إلى آخر, آخر ما قال سلطة يقول فيقول الله عز وجل أنا الملك فضحت النبي صلى الله عليه وسلم وكان ضحكوه إقرارا نفسه زاء. من باب الإقرار والتصديق لقول هذا الحضر لأن ضحك الإنسان على قول قائل قد يحمل أحيانا على استخساس هذا الضحك بقول القائل على الاستهزائي وقد يحمل عليه على الاقرار على أنه ضحك مقرن ومصدقن <تصفيق> راوي الحديث ابن مسعود لأنه صلى كان عليه وسلم ضحك تصديقا لقول الحضر ثم قرأ وما قبر الله حق قبري والأرض جما قبره يوم القيام <تصفيق> وفي روايه مسلم انه صلى الله عليه وسلم قال والجبال والسفن على افضر ثم يهزهن فيقول انا الملك انا الله قال الشيخ من رثي من اي هزاً حقيقياً يعني على الحقيقه لبيين العذاب في ذلك الموقف العظيم عظمته وقدرته وكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ هذه الآية ويقبض أصابعه ويبسطها ويبسطها فصار المنبر يتحرك ويهتز وهذا ثبت في صحيح الإمام المسلم وهذا يدل على شدة تعظيمه صلى الله عليه وسلم لله أيضا أن يستفاد من الحديث إثبات صفة اليد لله عز وجل وإثبات أيضا الإصبع والأفاضع لله على الوجه الذي يليقه بجلال الله دون تكييف ودون, ودون تمثيل او تشبيه فلا ينبغي لأحد أن يشبه الله بخلقه او أن يعتقد أن يدى الله كيد سيد المخلوق إن لله يدا لا يعلم كنهها إلا هو سبحانه. ولكنها صفة ثابتة لا يجوز لمسلم أن يتأولها وغير معناها الثابت في لغة العرب وليس المقصود الجارحة التي هي المخلوق ولكنها يد حقيقية طريق بالله وليس المقصود باليد القوة إن نعم اليد إذا جمعت أحيانا يفهم منها معنى القوة بأيد أي بقوة ف وايضا ليس المقصود باليد النعمة ليس المقصود باليد النعمة ف في قوله تعالى بل يداهم وبسلطان هنا اثبت أيضا ان هذه اليد تقبض والبسط والقبض من اليد في هذه الآية والأرض جميع قبضاته يوم القيامة هذا القبض أيضا لا يكون إلا لليد اليد الحقيقية هذه من صفات اليد أنها تبصت وتقبل ولكن هذا على الوجه الذي يليق بالله عز وجل الله يجود أن نعتقد أن هذا البط والقبض هو مثل البط والقبض الذي عند المخلوق بل هو البسط بمعناه الحقيقي ولكن على الوجه الذي يريق به مكمال الله وكما قال الشيخ صالح للشيخ هنا هذا يدل على أن يد الرحمن أعظم يعني مما يتخيل العبد يعني. وكذلك السماوات مطويات كطيء السجل بيمين الرحمن وهذا معنى حقيقي ثابت نثبته لله عز وجل نثبت المعنى نحن نعرف المعنى المعنى ثابت كما في قوله تعالى السماوات مطويات بيمينه وكما قال يومي نطوي السماء كطي السجل للكتب أخبر سبحانه محمد صوفي يطوي السماء كطي السجل للكتب وفي أيضا أوليه صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر أن مسلم يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى هذا في زيادة في المعنى أو في مزيد من التوضيح أن الله عز وجل يطوي السماوات ويأخذ هذه السماوات بيده اليمنى بعد أن يطويها كطيء السجل للكتب ثم يقول بعد ذلك انا الملك أين الجبارون وأين المتكبرون الذين كانوا يستكبرون على توحيد الله والذين كانوا يستكبرون عن قبول أحكام الله أين هؤلاء ثم يطوي الأراضيين السبر أيضاً. ثم يأخذهن بشماله آه. هنا كما قال الشيخ المسيح كلمة شمال اختلف فيها الرواه فمنهم من أثبتها ومنهم من أفقطها وقد حكموا على من أثبتها بالشدود اه <تصفيق> وكما ذكر البياقي في كتابه في الأسماء والصفاب سيبقى <تصفيق> نقل هذا محقق القول المفيد في الحاشير أن ذكر الشمال تفرد بعمر ابن خمزة ابن سالم أي عندي عند الإمام مسلم. وقد روى هذا الحديث نهاية عبيد الله ابن مقتم عن ابن عمر ولم يذكر فيه الشمال نعم <تصفيق> <تصفيق> رواه أبو غريرة رضي الله عنه وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم فلم يذكر أيضا فيه الشمال وفلم <مراوه> يذكر أحد منهم الشمال وروه يذكر الشمال في حديث آخر غير هذه القصة إلا أنه ضعيف بمرة تفرد بأحدهما جعفر وإبن الزبير وبالآخر يزيد الرقاشي وهما مطروا كان وكيف ذلك وطح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلك يديه يليل هذا كله مكلم بيهقي وكأن نعم وكأن من قال ذلك أرسله من لبضه على ما وقع له أو على عادة العرب في ذكر الشمال في مقابلة أليم يعني كأن ألبي هقي أن يقول أنه حتى يعني لو ثبت أن هذا اللبض من من تصرف الرواف فإن فإنه قد ذكر فإن هذا الرواف ذكر هذا على سبيل, إيش على سبيل المعنى الذي فهمه من الحديث أن الشمال تقول في المقابل اليمين فلما طوى السماوات بيمينه فجعل المقابل أنه يطوي الأراضين بشماله ولكن كلها يديه يمين كأن هذا اللفظ هو من تصرف الرواب على ما استظهره البيهقي او أنه شاذ من ناحية الإثناب عمر ابن حمزة ابن سالم به عن بقية من روى هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه وأيضا لأن أبا هريرة وهم من روى هذا الحديث لم يذكر, أو لم يذكر في حديثه أيضا لفظه الشمال وهناك من أهل العلم من حمل هذا على ظاهره وأنه لا يتعارض مع قوله وكلت يا ربي يمينه فقالوا إن يعني إثبات الشمال هنا ليس المقصود, ليس المقصود بها إثبات الشمال على النحو الذي يكون عندي عند بني آدم لأن في الغالب في أغلب بني آدم تكون الشمال أضعف من اليمين وتكون الشمال ليست مستخدمة في الغالب فتكون مستخدمة إذا استخدمت تستخدم شرعاً في المقذورات أو في الطهارة من النجاسات في الاستنجاء وفي غيرهم هذا لشك الله سبحانه وتعالى منزه عن كل هذا منزه عن البعض ومنزه عن ما يلحق بالشمال فيما يتعلق بالمخلوق ولكن إثبات الشمال هنا على على سبيل إثبات اليد الأخرى لله فيما تطلق عليها الشمال وإما أنها من ناحية الكمال فهي يمين حتى تطلق عليها الشمال هذا على سبيل المقابلة باليد, باليد الأخرى فقط ولكن من ناحية الكمال فهي أيضا يمين لها الكمال الذي لليمين الأولى هذا معنى كلتا يديه يمين هذا وجه من الأوجه الذي رجحه بعض أهل بين هذا اللفظ وبين الأحاديث الأخرى ثم قال المصنف روه يعني ابن عباد ما السمات السبع والأرضون السبع في كبس الرحمن إلا كخربلة في يد أحدهم فجد الحديث له طرق كثيرة لا يخلو تحدوها من ضغط وقد حسنه لشواهدي أو بمجموعة طرقه العلامة الألبانية في المجلد الأول من السلسلة الصحيحة والمعنى السابق هنا وما قد أشرنا في كلمنا السابق أن هذه المخلوقات والتي هي في السماوات وفي الأراضين يعني الأرض بما فيها وكذلك السماوات السابعة بما فيها هي لا تساوي أو هي كالحبة الصغيرة في يد الله عز وجل لا تسوي شيئا في الله فإذا أنت إلى هذه السماء بكل ما فيها مما لا يحيط به بصرك فإنك تدرك اتساع السماء وعظمت هذه السماء كبخلوق فإذا تاملت وتدبرت ان هذا المخلوق الكبير او هذا الكون الواسع الشاسع هو في يد الله كالخرمله كالحبه الصغيره تزداد ادراكه لعظمه الله وتزداد يقينا ان الله يحيط بكل صفات الله احد من ايه من المخلوقين فهذه وايضا تزداد يقينا ببطلان قول المشركين كافة كيف تكون هذه المخلوقات التي انت في نظرك لا اول لا ولا اخر ها؟ هي كالحفظة الصغيرة في كف الرحمن فيها بالله ثم بعد ذلك يعتقد بعض المتهوكين ان الاله هو المسيح الذي هو جزء من هذه الظرة وجود ابن ابي خرداد او ان الاله هو الحسين او ان الاله هو علي رضي الله عنه وان السحاب يجري بامر علي هذا هذا يعني يبين للعاقل فضلا عن يعني الموحد المسلم تهافت وسقوط قول المشركين كافه انه ما قدر الله حق قدره لا قدر الله حق قدره نعم ثم استذل المصنف أيضا بحديث ما استماع تستبع في الكرسي إلا تدارهم سبع والقية في ترس و و و بمعنى حديث ابي ذر ما الكرسي في العرش الا كخلق من حديد انقيط بين ظهري ثلاثه من الارض وهذا الحديث ايضا جاء من طرق في عقاب ومعناه ان الكرسي رغم أنه خلق عظيم كما في قوله وسع كرسيه السماوات والأرض لأنه رغم عزم خلقيه هذا هو كالحلقة الطغيرة بالنسبة للعرش هذا يدل على أن العرش هو أعظم المخلوقات بلا شك ثمت في الأثر عبد او قد يكون عن ابي موسى على فكر مني انه قال فيما خرجه عبد الله بن احمد في السنه اه ولا والدارمي في الرد على الجهنيه وفي نقده على المريس العنيد وغيرهما بثناب صحيح موقوفا على انه الكرسي موضع القدميه قال ابن عباس قد يكون ثبت, قد يكون ثبت عن كلهينه قال ابن كذلك عن ابن عباسه لمعناه الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره أحد العرش لا يقدر قدره أحد ها على خلاف أن من اعتبر أن عباس قد يروي أحيانا هذه او أو يروي عن أهل الكتاب يعني. فلا يرجع هذا لا حكم الرفع إلى النبي ومن قال أن ابن عباس لا يخبر بهذا إلا مناء على فوقيش من النبي صلى الله عليه وسلم فأن يقول أنه لا حكم الرفع ما سواء هذا أو ذات يعني النصوص عندنا تدل على أن العرش بلا شك وأعظم من الكرسي ومسألة أن الكرسي موضع القدمين أو لا فإننا نقول او يعني نروا ما رواها ابن عباس أو ما قالوا ابن عباس ونكل علم, علم, علم ذلك إلى الله عز علم ذلك إلى عز وجل الشاهد يعني أن العرش خلق عظيم أن الله فوق كل هذه المخلوقات العظيمة وقد استوى على عرشه استوى أي على وارتفى ثم قال مجاهد وقال غيروه من الإمة الثلاث وفي أثر ابن مسعود أيضا الدلالة على عظم هذه المخلوقات وأثر حسن أو صحيح يعني ضحى موقوفا على ابن مسعود أو يعني هو حسن لأن في إتنادي عاصم ابن بهدله ااا انا هو واكل ابي نزود او او ابن بهدله هو حطن الحديث على الراشه ااا هذا اخرج ايضا الرد على الجهني وقد ياخذ حكم الراس ايضا قد يأخذ حطم الرفع. بل جازم الشيخ ابن الرسلين هنا بأنه من الأشياء التي لا يوجد رأي فيها لا يوجد حطم الرفع يقينا حديث أو أصر بن مسعود وكذلك لم يُعرف بالأخذ عن أهل الكتاب هنا إثبات المسافة التي بين السماء الدنيا وبين السماء التي تليها مسيره 500 عام وكذلك بين كل سماء والتي والتي تليها الى ان ننتقل الى السماء السابعه ايضا ايضا بينه وبين الكرسي مسيره 500 500 كما قال الشيخ ابن عثمين هنا فعلى هذا تكون المسافة بين السماء الدنيا والماء الذي, الذي يعني قبل العرش أربعة, أربعة ألاف سنة وفي حديث آخر هو الحديث الذي بعد هذا الحديث فالعباس المطالب في لفظ له يعني ان كثف كل سماء خمسمائة عام ان كثف كل سماء خمسمائة عام فعلى هذا يكون بين السماء الدنيا والماء سبعة آلاف وخمسمائة عام وان صح الحديث فمعناه ان علو الله عز وجل بعيد جدا اي الله عز وجل في العلو المطلق الذي يعني لا يخيط بكون هي أحد ليس أو لا يعني هذا أن الله عز وجل بعيد عن عبادي أنه قريب سبحانه وتعالى هذا البعد هو البعد نسبي من نسبة إلينا نحن نتخيل هذا البعد لصغارنا ولأننا ولا ولا ولا نشعر بيش بأننا أظهر من كل هذه المخلوقات ولكن هذا بالنسبة لله لا يسوي شيء كما ذكرنا أن كل هذه المخلوقات بكل هذه المسافات الشافعة في تقبيرنا كلها تمثل في يد الأخر ده لحبة حبة هذه السبعة عام او هذه الملايين من الكيلومترات كما يقال التي نحن نتخيل أنها لا أول ولا آخر هي كلها في عند الله تمثل الحده فكيف يكون بعد الله عن هذه الحده بايكون بعيدا بل هي في يده سبحانه وتعالى واقرب سبحانه يعني مما نتق اقرب الينا مما نتخيل ولكن طبعا القرب كما يعني بيانه اهل السنه ان الله سبحانه وتعالى نعم قريب بذاته الى من شاء من عذابه وقريب ايضا برحمته وبعلمه وبإحاطته لكل المخلوقات وهنا قرب خاص وقرب عام القرب العام هو انه سبحانه وتعالى لا يعذب عن علمه نثقال غره هو قريب بعلمه وبإحاطته لكل مخلوق وكذلك ايضا كما بينا من ناحية النسبة والتناسب ان الله سبحانه وتعالى لا يقاف باحد من خلقه لان هذه المخلوقات كما بينا وان كانت هي عظيمة في حقنا ولكنها في حق الله صغيرة ان الله ينظر الى هذه المخلوقات على انها لا تساوي شيئا في عظمته سبحانه وتعالى بنا كلها كلها مجتمعه تساوي مقدار الحب او الخردله او نعم والقرب الخاط انه سبحانه وتعالى كما يعني ثبت في حديث النزول انه سبحانه ينزل الى سماء الدنيا وله من انواع القرب قد خص الله سبحانه وتعالى هذا الوقت من التقر بالنزول الى نزولا يليق بجلاله نزولا يليق بجلاله ولكنه ايضا يدل على القرب ان الله يقترب من عباده في هذا في, في ذاك الوقت وهذا قرب مخصوص هذا قرب مخصوص يا خص الله بي عباده الذين يقومون في هذا الوقت سائلين سائلين الله ومستخفرين, ومستخفرين والذين يتخفرون الله كما جاء في الحديث حديث أبو يرير في الطحي خير الله عز هل من سائل فأعطيه هل من مجيب فأجيبه هل من مستخفر فأخفر له وذلك حتى يطلع الفجر وأيضا هذا يعني هذا هذا المعنى يوافق ااا انما نصوص نماذج قوله تعالى في سوره البقره واذا سال وانه اذا سالك عني فإني قريب واذا سالك عباد عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعى فليستجيب وليؤمنوا بي لعملهم يرشدون فتنزى وتقدس سبحانه عن مشابهة خلقه فأيضا ما قال ابن مسعوط في هذا الأثر ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم لا. هذا يدل على أن علم الله عز وجل لا, ي... لا تعقرضوه هذه المساسات العظيمة سبعة عام او خمسة عام او خمسمائة عام هذه لا تعارض او لا تعطارض علم الله عز وجل وذلك لعمول علمه ولكعاته وكما قالنا الشيخ ابن وصيبين هنا وإنما أتى بذلك بعد ذكر علوه ليبين أن علوه لا يمنع علمه بأعمالنا لا يمنع علمه بأعمالنا <تصفيق> وحديث العباس بن عبد المطالب وبمعنى أثر ابن مسعود ومشور بحديث الأوعال وكما قال أم العربي في عارضة الأحوالي إن خبر الأوعال متلقف من الإسرائيليات وقال أجهبي في الميزان نحن في ترجمة من عبد الله بن عميرة وهو راوي هذا الحديث عن الأحنف ابن قيس عن المعباس أن عبد الله بن عميرة هذا فيه جهادة وقال البخاري لا يعرف له سماع من الأحنف بن قيس وهذا الحديث حديث الأوعال أخرجها أبو داود وأخرجها أحمد كذلك في مسلمين <تصفيق> Thank you. <coughs> <coughs> وبهذا نكون قد وصلنا إلى آخر كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى فنزأل الله أن ينفعنا بهذا الشر وأن يجعل قجة لنا لا علينا وأن يخسر لنا ما قد نكون قصرنا فيه او زلت فيه ألسنتنا وأن يجعلنا دعاه الى ما في هذا الكتاب من عقيده سويا وان نكون من الذين يحملون هذا المنهج وهذه العقيده الى يعني اهلينا وابنائنا واقاربنا وزيرا ونمو إلى جيرامنا وأن يعني ندرك أن هذا هذا الدين لن ينصر إلا بهذا التوحيد ولن ينصر إلا بالتفقه في مثل هذا الكتاب في مسائل التوحيد أن نعرف التوحيد بمعناه الصحيح وأن نعرف نواقب التوحيد وأن نعرف ما يمس جناب التوحيد حتى لا نقع فيه ثم ندعو غيرنا إلى هذا بهذا أو بهذا تكون بداية, بداية, بداية النفر وبداية التمكين من الله عز وجل في الدنيا وإن لم نحقق التمكين في الدنيا فإننا نكون قد أعذرنا إلى الله بتعلم هذا المنهج بتعليه وبدعوة إليه فإن دراسة التوحيد والدعوة إلى التوحيد ليست مضيعة للوقت وليست هي مما لا يحتاج إلى أو ليست كما يقول المخالفون من أهل البدع والأهواء إن التوحيد يعني إن ان المسلمين كل كلهم موحدون لا يحتاجون الى ان يتعلموا التوحيد او كما قال البعض الاخر او قد يكون القائل هذا احد هؤلاء من ادعياء السلفيه هنا وقال ان التوحيد انه ممكن أن يدرس في ربع ساعة فقط يعني هو عنده القدرة أن يدرس هذا الكتاب هذا المتن المتن التوحيد الذي شرحه العلماء في مجلد أو في مجلدين من القطع الكبير على اختلاف شروحات العلماء هو عنده القدرة أن يدرسه للناس في ربع ساعة فقط ونكون هذا انتهيه انتهينا من التوحيد خلص. لا نتكلم في بعد هذا هكذا قال هذا المتهوه الجريء على الله الذي اشترأ عليه على عظمة الله بهذا الكلام الساقط والذي عليه فيه أو يخشى عليه فيه من, من, من أن يقع في ساقط النفس إن المرأة اللي يتكلم بالكلمة من صحة الله يلقى بها في نار جهنم سبعين خريفا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فنحن علينا أن نعظم هذا التوثير دعوة وعلما وتعلما وتعليما وأن لا ننقذ أبدا من قدر المجالس التي فيها يدرّف التوحيد ويعني يكره لطالب العلم او يعني لا يليق أبداً لطالب علم والأسف هذا ثماته من أحد الطلبة في الأيام القريبة هذه ولما كان البعض او انا كبير كنت احسه على انه أن يواظب عليه على مجاله في الهلم من باب اننا نعقد هذه المجاله حتى نتعلم العقيدة الصحيحة وحتى يعني نتذكر كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم خاصة في باب العقيدة في اذنها على هذا الذي كان ينصحه يقول له يعني يعني كأنه أرد أن يقول أنا قد كبرت على مجال في العلم هذا يعني الشيخ يقول الشيخ يريد أن يش أن يعاملني معاملة بالتلميذ الصغير الذي ينبغي أو يجب علينا خبر الدروس وأنا يعني لي كذا وكذا من الاجتهاد يعني الحديث أو في غيره يعني كان رأى نفسه كبيرا على هذه المجال كيف يحضر نفسه هذه المجال خلاص يعني صارت بالنسبة لي ليست ذات أهمية هذا نعوذ بالله الطالب إذا يعني بلغ هذا الحد يخشى عليه وعليه أن يتقي الله عز في نفسه اولا ثم يتقي الله في هذا التوحيد او في هذه العقيدة وأقل الأحوال حتى لو سلمنا جدلا جدلا أن هذا الطالب قال هذا الكلام مثلا بناء على أنه مثلا درس كتاب التوحيد هذا قبل هذا فأقل الأحوال لا يكون ربه بهذا الكبر والاستعلاء بل كان يبدأ على أن يقول يعني أني مثلا درست هذا الكتاب والحمد لله ضبطته مثلا وعندي مثلا أشياء أخرى وريد او كتب اخرى اريد ان ادرسها واكتفيت و... بدرستتي الاولى مثلا هذا اقل الاجهور مثلا لكن يقول انا كيف احضر هذه المجالس او الشيخ يريد ان اعمل معاملة التلميذ الصغير وانا لفتها كذا انا درست كذا وكذا ايش هذا هذا ليس من الادب هذا لم يتأدب باداب طالب اللي. فلا يطلع ان يكون طالما لله المؤفين. الذي يقول مثل هذا الكلام علي أولا أن يدرس آداب طالب العلم قبل قبل أن يطلق على نفسه أنه طالب علم هذا ما ولا يصبح مثل هذا أن يكون عالما في يوم من الأيام إلا أن يشاء الله له التوبة والمخفرة من هذا يعني الذي يظن في نفسه هذا إما أن يقوله بلسان مقاله أو يعتقدوه في قلبه ويقوله بلسان حاله فعليه أن يتوب إلى الله من هذا هذا الكلام موجه للجهة من يلا أخذت أحدا من هذا وأنا أول من أوجه, إليه أوجه هذا الكلام إلى نفسي أولا فما ينبغي أبدا لأحد مهما بلغ من التحصيل من التحصيل في العلم أن يعتقد أنه قد بلغ إلى الحد الذي به يستكبر عن حضور مجاله العلم اذن بحث ابي لانني هذا ابنى في نفسه كما كان يقول اه السلف العلم من المهد الى الأخد. يعني طلب العلم يكون من المهد الى اللحد انت تظل تطلب العلم وتخوض مجالس العلم وتحرص على تعلم هذا العلم الى ان تدخل قدرك فالعالم مهما دلغ من العلم يحتاج الى التعلم ايضا يعني ما ما في مثلا عالم يوصل الى حد معين يقول ان هذا انتهيت من طلب العلم اتوقف عن طلب العلم خلاص. او يقول عنها انا حصلت العلم وكلها صح ما في علم يقول هذا عن نفسه أبدا كل العالم الرباني يدرك ويعرف أنه مهما حصل من هذا العلم أنه لا أنه يحتاج إلى المزيد من المزيد من المزيد من التعلم أو أنه لم يصل إلى حد العلم النهائي لأنه لم يحصل أبدا أحد هذا العلم كله مهما يستحقونه يعني تعالى افتنا ولذلك كان او لذلك امر الله سبحانه رسوله كما تم يقول الرب زدني علما وا يعني نسال الله جل ان يرزقنا الاخلاص في طلب هذا الدين ان يرزقنا التجرد من الاهواء ومن المطامع الدنيويه التي قد تفسد على طالب العلم ميتهم طالب العلم لا يحرص أبدا على كما قال الوجاهة او الإمارة بهذا العلم وكما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لا نولي هذا الأمر أحدا طلبه أو خرط عليه هذا في إمارة الدنيا فكيف تقوم فيما يتعلق بالعلم او بمقام العالم الطالب الذي يكون قصده من تعلم العلم ان تكون له الرئاسة والوجاهة كما قال على الناس فقد فسدت ميته ونعوذ بالله من هذا ونعوذ بالله ان يكونوا مجردين يقولون ما لا يفعلون ما انبقى ابدا ان يقصد طالب العلم بطلبه للعلم ان تكون له الرئاسة على الناس هذه الرئاسة إذا جاءت له كما قل تصاف إليه دون أن يحرط عليها يعني هو لا يقصد بالألم حتى يكون هو الإمام الأوحد أو حتى يكون هو له المرجعية والفتوى هو لا يقصد هذا لكن إن صار هكذا بالفعل فهذه ثيقت إليه بفضل الله أولا ثم بإخلاصه وحرصه على هذا العلم من باب ايش من باب انه اراد ان يرفع الجهل عن نفسه وان يرفع الجهل عن المسلمين فقط انه ما اراد لا الرئاسه ولا ولا الوجاهه و يعني طبعا بنا شك هذا الشرخ الذي نحن شرحناه طوال هذه المده كان يعني في بعض المواضع كان في شيء من الاططراح او الاطاله وفي مواضع اخرى كان في شيء من من الاختصار او الايجاز ف في كل هذا نحاول أن نتبع كلام اهل العلم وان نكون يعني سائرين على هدى العلماء الربانيين واي اي مساله واي قول انا ذكرته في خلال او في طول هذا الشرف خالقت فيه الدليل او نعم يعني اتيت فيه بشيء يخالف من هذا الثلاث انا دريء منه واراجع عنه من وقف على أي شيء دي في خلاله الشرح او في غير من الشرح يخالف الدليل الصحيح من الكتاب والسنة او يخالف ما أجمع لأهل العلم أو ما كان عليه السلف فأنا أتوك إلى الله منه وأرجع عنه سواء أعلمته أم لم أعلمه بارك الله فيك الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحانك اللهم ومحمدك أشهد أن لا إلهي لأتكفرك وأتبقى أهلا من هذا الباب أيضا لدينا وكما يعني ذكرناه منذ قليل ما يتعلق بأدب طالب العلم نحن نعجب أن بعض إخواننا يجهدون في خضور مجلس الشيخين الشيخ الوالد حسن أن عبدالوالب البنة قد يعني كيف هذا ما ينبغي أبدا لطالب أن يحرص مثلا لخضور مجلسي ويجهد في مجلس الشيخ حسن عبد الوهاب بس خطر عبد بلا شك في مقام الوالد وفي مقام الجد وفي مقام يعني او لما في العلم وفي الخبره والدرايه بهذه العقيده وبهذا المنهج هو حفظه الله يجدوا الى هذا التوحيد يجدوا إلى التوحيد الى هذا المنهج منذ 60 عاما فكيف نحن نستقل به أقوله آسفا للأسف بعض الشباب كانهم يستقلون بأمثال الشيخ خسن كأنهم دون أن يشعروا والأقول هذا يعني من باب الرجم بالغيب او من باب يعني اتهم النيات ولكن قد يقول البعض دون أن يشعر أو دون أن يقصد كانوا قال قول بعض هؤلاء التبليغيين ا اونه غنه التوحيد هؤلاء لن لن نستفد لن لن بشيء يعني مثلا قال ابن الذي ان الذين يثبت نفسهم ان هم قد اجتهدوا في علم الحديث مثلا ووجد ان الشيخ حسن عبد الغيض هو يركب باب التوحيد وليس له اشتغال كبير بعلم الحديث من ناحية الرواية ومن ناحية الأسانين كما يقول مثلا هذا لا يعد نقصا في نسل الشيخة لأن ليس ليس دراسة علم الحديث من ناحية الأسانين والرواية واجب على كل العلماء ليست فرض عين على كل عام من العلماء من يعتني فقط بجانب مثلا التوحيد وبجانب الثقر ويعتمد على غيره من العلماء فيما يتعلق بسبوت الرواية وكان على هذا الشيخ ابن عساني رحمه الله ما كان متخصصا بأطخيح وطغائف وكذلك الشيخ الصالحي الفوزان حفظ الله كذلك مثلا فلا ينقص قدر العالم أنه, لا لا أنه ليس متخصصاً في كل العلوم بل ينقص من قدره أنه يتخصص مثلاً في الحديث من ناحية علوم الأسانيد ولا يلقي بالا لعلم التوحيد او لعلم العقل هذا الذي نعم ينبغى أن يزهد فيه واحد مثل الحويني هذا مثلاً قلم ما, ما يتكلم في التوحيد على الأصول السلفية ولكن ولكنه ما شاء الله قد تجده يتوسع ويتبخر في ما يتعلق بالن الحديث الرواية والأسانين تجد أن الطلبة الذين اختروا بمثله يعتبرونه مرجرية ويعتبرونه هو المحدث الإمام وهو في واقع أمره ليس على طريقه اهل الحديث من ناحيه المعتقد وين وين وافق اهل الحديث في بعض معتقديهم انه لا يوجد مبتدع يخالف معتقد اهل الحديث في كل صغيره وكبيره المبتدع قد يوافق اهل الحق في شيء ويخالفهم في اشياء اخرى تخرجه عن ايش عن مسمى اهل الحق ببعده له في بيضعتها. الشاهد يعني ان أن من الأقرب إلى الحق والأقرب أن يعني يخرط على حضور مجلتي والاتفادة منه هذا على سبيل لماذا؟ على سبيل تقريب المسألة الأزهاري الشيخ حسن عبدالوهاب بسنه و... وبخبراته وبحرصه على التوحيد ولو نبكي على الله أزوجه أم واحد مثلا نسل الحوين هذا وإن كان متبحرا في الحديث او غيره المتبحر في علوم اللغه او علوم البلاغه ويتكلم بلاغه ويتكلم ما شاء الله بطلاقه لسان ويعد خطيبا مفوهاه هو يريد اذكر اسماء مثلا من الاحقر ان عليه ان يفرض على لزومه والجلوس تحت ركبته توفيد. هذا هو الأصل, الأصل. وكما قلنا ما ينبغي لطالب الغني أن يتقل او أن يعني يشعر في نفسي أنه أكبر من هذا المجلس هذه تعرض مسقطة لطالب الغني وأحبا أقول, أقول حتى لا أكون من الذين يعني يقولون ما لا يفعل أن أعوذ بالله من هذا ما أستطيع حضور مجلس الشيخات ليس هذا لأني أعوذ بالآن أكون يعني من لذين يعتقدون هذا في أنفسهم أني مثلا أشعر بنفسي أني انصرت أكبر من حضور هذا المجلس أو أني مثلا لأستفيد لا منه شيئا لا ليس من هذا الجهاز لكن يعلم الله أني في الغابة العام لا أحضر لكثرة يعني المشاكل عليها بسطورة تجعلني لأ نواضح بين الحضور وبين مثلا اخذ لكم هندسه دي المجال او يكون او احيانا كل مره من هذا الباب ولكن ليس من باب مثلا ان استنشف عين لنا الشيخ حسن وشيخي كيف استنشف حضور او استجلب حضور مجالسي لكن احرص ان شاء الله علي على حضور طاقه ان شاء الله Barakallahu. Harakallahu Am uma vangen ten. Nu hê o mener en est-de-steelt in w Guysom, nes wu. Nachtlame.